وَمَنْ أأَضلَمُ مَِّذُكَِ بِ آياتِ رَبِّهِ فَأَعلََضَ عَنه وَنَسَمَا قدَمَت يَدَا وَلَن قُلُوبُهُمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن إذا أبدا وإن تدعوهم إذا